ناس من تلاقى فيهم بعد الغلا وناس ناس من تلاقى بتعز علينا الفرقه وناس عدروب نحن من تلاقى فاعذروا لحن ويام من بيعرف شو المكتوب من فارق ولا من بقى ناس من ننساهن فيهم ننساه سميت لاسيهم تعس علينا من طول و الناس بيعشقونا كتير حب إلا مش عادي الناس بينسونا ومنصير عشق ونحن زيادي في ناس بتقسى بتخون ناس بتعشق حب جنون وحتى بعضها بتكون عم بتعيش بسعادي الناس بيعشقونا كتير حب إلا مش عادي لا سبينسون أو منصير نعشه في راسه سو لا ستعش حب شنون وحتى غازمه بتكون عم بتعيش بسعادة لين القلب وحكم القلب هو بيختالو بحب قلوب